بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إن نَسْتُنَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسًا لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ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 مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصِّرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَهَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعْلُوَةً فَأَنْفُسُهُمْ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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين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 منه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في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 مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذل ولا نخرجنهم منها أذلتهم وهم صاغرون قال يا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 قال الذي عِدَّه عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًا عِدَّهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قُل لَّنُكِّرَ لَهَا عَرْشَهَا هَانًا ضُرِئَتْ تَهِتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ ثَقِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجتا وكشفت عن ساقيها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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله ثم لنقول لن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم ما لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكروا ومكرونا مكروا وهم لا يشعرون.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 ''Innهم أناس يتطهرون ''Fأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين Wa amtarnaa alaihim matur, fasaamatur al-muzdirin. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadhihi aladhi nustafa. Allahu khair yang mereka tidak menyembah, atau yang mencipta langit dan bumi dan menurunkan kepada kamu بَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ Maha yang menjadikan bumi itu beraturan, dan menjadikan di dalamnya sungai-sungai, dan menjadikan di dalamnya sungai-sungai, dan menjadikan di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 Ammi yahdi kum di zulumatil berr wal bahr, wami yusrul ri'ahab shram, baina yaday rahmati, aila hum ma Allah. Taala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 صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أين يبعثون بل الدار كعلمهم في الآخرة. بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِن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 فَتَوَكَّلْ al اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ لَمُبِينٌ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ بِهَادِ الْعَمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَ بَتَمَ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوِجًا مِّن, من كذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآياتي ولم تحيق بها علم أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يعطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه و النهار مبصرا إن إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون ويوم يُفخ في الصور ففزى من في السماوات وَمَن فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَن شاء اللَّهُ وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء هُوَ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ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 وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا